فَضَّنَّ قَبْلَ الْحُسْنَى فَثَنِي يَثْرُهُ لِلْيُثْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَثَنِي يَصْرُهُ لِلْعُسْرِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وإن لنا للآخرة تولولا فأنظرتكم نارا تلظ لا يصلها إلا لطق الذي كذب وتولى وسيجنبها لطق الذي يؤتي ماله وَمَا لِأَعْضُنَ أَنْ دَغُومَ نِعْمَةٍ تُجْزَاءُ إِلَّا بَتْغُومَ